الوحدة الثانية أنا في المدرسة الدرس الأول صفي استمع إلى الحوار ولاحظ محتواه. مرحباً من فضلك هل عندك مصطرة؟ مرحباً بك لا ما عندي مصطرة أنا آسفة حقيبتك جميلة جداً ماذا في حقيبتك؟ كتاب، دفتر، قلم وممحاة. أنت طالبة مجتهدة. شكراً.